الحمد لله رب العمين والصلاة والصلاة والسلام علينا مليئة بعده وعلى التابعين الله وإخواننا بأيام الدين لازلنا مع اللقاءات المسمات به الوصول إلى الوصول من عنه الوصول فإن شاء الله نختم الكتاب اليوم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعالم قال بعد ان ذكرنا باب الاجتهاد والتقليد وقدمناه على باب المفتي المستفتي على أساس أن المفتي هو المجتهد والمستفتي والمقلد. فنعلم أولا من هو المجدهد ومن هو المقلد ثم نقول المفتي والمستفتي يقول الشيخ رحمه الله المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي القاضي والمفتي الفرق بين القاضي والمفتي أن القاضي يمتاز بأمرين الفصل والإذان القاضي يمتاز بإيه؟ بأمري الفصل والإلزام لابد أنه يفصل في المسألة ما ينفعش يقول إيه يعني لا أدري المفتي ينفع يقول لا أدري لكن القاضي لابد أن يأتي بإيه بحكم والإلزام أنه بعد أن يقول الحكم لابد أن ينفذه المتخاصمة في خلاف المفتي أنت تسأل المفتي قال لك حرام حلال مش لازم أن تأخذ بكلامه ولا يمتلك سلطة الإيه الإلزام لكن القاضي يمتلك بإيه بالفصل والإلزام نعم الفصل والإيه والإلزام وكل خطر يقع على المفتي فهو يقع على القاضي أيضا لأن المفتي ده موقع عن رب العالمين لذلك ابن القيم رحمه الله سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ويتكلم فيه على كيفية الإفتاة وكذا هو المفتي ده يوقع على الرب العالمين فكل خطر يقع على المفتي يقع على من؟ على القاضي لكن المفتي يمتاز بزيادة الخطر كويسة دي يمتاز بزيادة الخطر كأنه يمتاز يعني في إيه بقى؟ في إن المفتي فتواه شريعة عامة تتعلق بهذا الزمان وما بعده لازلت فتاة والإمام أحمد إلى اليوم صح ولا؟ يبقى دي, ايه دي شريعة ايه؟ عامة إلى تمتاز إلى ما بعد عمر حتى ما بعد وفاة المفتي لكن القاضي حكم أنت؟ صح ولا؟ يبقى يمتاز المفتي عن القاضي بأن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره أما الحاكم حكمه جزئي لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه فالقاضي قضائه خاص ملزم القاضي قضائه خاص ملزم والمفتي وفتاوى العالم عامه غير ملزمه وفتاوى العامه وفتوى مع العالم عامة غير ملزمة طيب قال الشيخ رحمه الله شروط الفتوى يشترط لجوازي الفتوى شروط منها ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجح يقينا الصلاة واجب الصلاة الخمس واجب صنم رمضان واجب. لحم الخنزير حرام. ده حكم يقين ليس بظني. الحكم الظني يجب الوضوء من اكل لحم الابل. ده حكم ايه? ظني. يبقى يجب ان يكون المفتع عارفا. مش والله يعني اه شكلها كده حرام. لا لا هي حرام. لا. ان يكون عارفا بالحكم. اما يقينا او ظنيا ليه? لان الاحكام اما ان تكون يقينية او ان تكون ظنيتك. أن يتصو... وإلا وجب عليه التوقف أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لازم يكون مسألة قدامه واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار ما ينفعش يعني إيه؟ تبقى المسألة مش واضحة ويدي جوا فيه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره أنا أتصور المسألة الأول بعد كده أديك حكمة لكن هاديك حكمة ازاي وانا مش متصور المسألة عمال تقول لي البرص هنشعف عن ايه البرص طب قول لي الاول برصة دي شكلها ايه ماشي ازاي يعني وانا اقول لك حكمة يبه لابد ان اتصور اولا البرصة ثم اعطي حكم عنها يبه الحكم على الشيء فرعا عن ايه عن التصور قال فاذا اشكل عليه معنى كلام مستفتي سألهم عنه يبقى أنا مش عارف أقوله طيب أبضحي بس يعني معنى الكلمة أنت قلتها دي إيه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصلة قال أو ذكر التفصيل في الجوال إما أنه هو يقوله طيب هو المراسة أنت بتسعى عنه ده الأخ ده أخ الأم والأخ الأب كيفية المسألة تختلف أو هتختلف أكيد أو أنه هو يقوله إيه إن كان أخاً لأباً فيرثوا كذا وإن كان أخاً يفصل في الجواب وهو بايد أفاهم الأخ الأب والأخ الأب قال أو ذكر التفصيل في الجواب فإذا سئل عن المرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا لأنه لو كان الأخ لأم الفرع الوارث يقضي على الأخ لأم لكنهم لا يقضون عن الأخ لغير أم قال أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعام وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعام يبقى هنا قال إيه إما أنه يستفصل وإما إيه؟ أن يذكر التفصيل في الجواهر ده إيه الشرط الثاني قال ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبا لأن الغضب يشويش عليه تصور المسألة قال فلا حال لانشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها دي واضحة؟ يبقى كم شرط كده؟ أن يكون عرفا بالحكم يقينيا أو ظنيا أن يتصور المسألة تصورا كاملا وثالثا يكون هادئ الباب قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منه إنت با يكون يجب على المفتي أن يجيب مش في كل حال قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها واحد وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة واحد بيقول طب لو كان حصل كذا وكذا لا يجب لنا أجيبه إلا إن كان طالب علم يبقى ساعتها أقول لو حصل كذا يبقى الحكم كذا عشان كذا وكذا اختلفوا في الحكم يتغير والحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئلة بكل حال قال ثانيا تكون يعني يشترط لوجوب الفتوى ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنث أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض يبقى واحد جيل الشيخ خاتم قال له مسألة كبهانية وهو عارف أنه فلان ده سأل الشيخ صلاح وسأل الشيخ الفتاة الله أرحمه وسأل فلان هو جاية عاش يطلع فيناه وقول لي آه دي أعمم شيخ الدعوه دعا واحد عمله الحرام والتاني يقول الحلال والتاني يقول مقروه يقول له لا يجب عليها أن يفتير قل له دان سالتي شوف صلاحي يسعك أن تسير بفتوى عزيزي قال لا يعلم حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب أراء العلماء بعضهم وبعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب بالفتوى إيه؟ لا يجب على المفتي أن يفتيها ثالثا ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما الفتوى بتاعته دي لو نشرها وهو ضرائع فعل هتؤدي إلى أضرار يفعك أن تعمل بالفتوى لنفسك فقط ولا يعلنه ليه لأنه تؤدي إلى مفاسد هبن أحد العلماء رأيه مثلا ان الختان ده ليس من الإسلام وهو عالم محصل ألاتي الاجتهاد والكلام ده كله معين خلافه هي بغير معتابة لكن ننظر إلى الواقع ليس ما مصلحة أن تعلن هذا ما زي يبقى لي ألا ترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها شيئا أو إن ترتب عليها ذلك وجب الإنساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بإيه بأخفهما واضحة قال ما يلزم المستفتي يلزم المستفتي أمران يلزم المستفتي أمران الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئ إن أنا أنا أسأله عشان أعمل اللي هو اللي عليه مش يبقى عب بيدي درس. طب قلنا بقى عمي شيخ لو حصل كذا وكذا. عايز ايه يصغره قدام الناس. ها? وعمال بقى يسأله اسئلة ايه? قد لا يستطيع ان يجيب عليه. عزي. لكن لا. ادى بالمستفد ان انا بس عشان انا عايز اعرف كده فعلا. وعايز اعمل. لكن في جزئيط ولا تتبع الرخص ماشي. برضو. ان من تتبع الرخص فيجتمع فيه الشر كله. كما قال شيخ الاسلام انت تتبع الرخص فقط تزندق. وافحم المفتي. يبقى لو واحد تصده كده افحمه. لو انت تعلم من نفسك الاستطاع. لكن في واحد هو فعلا عنده علم. لكن ما يقدرش في خلال المناقشات ان هو ايه? يعني يغلب اللي قدامه. لسانه قصير او فهمني زي? والتاني صوته عالي وعمال يدي له فيني وجعك. ومع أنه كلام بالباطل لأنه طب بس استنى طب هو كل ده بس استنى وبس معرفش هو التاني عمالي الدين والناس ما شاء الله نبتلك عارف الشورب عليه مع أنه هو يقول الباطل وده اللي بيحش على قناة الفضائي لما يبقى فيه مناظر يجيب لك واحد هادي كده مش عارف يتكلم مع أنه بيقول صح لكن التاني يعني والتاني شفت مرة يعني كان رئيس جامعة الأزهر السابر وكان فعلا بيقول كلام طيب جدا والثاني ده معترض على عبدالله ابن عمر وعلى عمر ابن العاص ويرى وهو والله طب بس ثانية واحد طب ايه ديني فرصة زي ما والموزيق طبعا قعد ساكت الموزيق أول ما الثاني يبدأ يتكلم ويقوله طب نرتب بها المساء فهمني يعني بعض الناس لا يستطيعون أن ينتصروا لرأيهم الحق مع زي ففي الحالة دي يبقى أقل الأضرار ان أنت تحاول تنهي المناقشة بسرعة جدا حتى لا يفتن أحد بكلام هذا الرجل قال الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للبكوى ما تستطيعش أي حد يقول لي من أسألت فلان لا إسأل فاني يا ألا يغلب على ظنك أنه من أهل الله وينبغي أن يختار أوثق المفتين علم وارع ينبغي دي لأم إلا إذا أريد بها غير الوجوب. وضع ظاهر يعني الشيخ وينبغي أن يختار أوفق المفتين علم وارع وقيل يجب يبدأ دليل أن ينبغي دي إيه؟ ليس معناها الوجوب لكن في أقول علماء قد تحمل على وجوب كلمة ينبغي قد تحمل على الوجوب وقيل يجب ذلك لا الأقرب أنه لا يجب لأن عمل الصحابة على خلاف ذلك اكتب وقيل يجب ذلك إلا أن عمل الصحابة على خلافه الا ان عمل الصحابه على خلافه لأن الصحابة لان الصحابه كان يفتي بعضهم بعضا لان الصحابه كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس ويفتون الناس مع أن في البلد من هو اعلم مع ان في البلد من هو اعلم منهم فلا تجد الناس كلهم فلا تجد الناس كلهم مثلا مجتمعين على عمر بن الخطاب ليستفتوه مجتمعين على عمر ابن الخطاب ليستفتوه بل يستفتون من هو دونه بل يستفتون من هو دونه لكن أهل للفتوى فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب وإنما الواجب أن تستفتيا ولئنما الواجب أن تستفتي من ترى انه اهل لذلك من أهل لذلك ولان الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل ولان الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل كما وقع كثيرا من اناس كما وقع كثيرا من اناس اعلم وقع كثيرا من اناس اعلم واورع ولكن يكون الصواب مع من دونهم ولكن يكون الصواب مع من دونهم وهذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الصحيح تبقت مسألة أخيرة وهي موقف المستفتي من اختلاف المفتين إذا سال المستفتي أكثر من عالم فاختلفوا أو اشتهرت فتاوى العلماء مع اختلافها كما هو الحال في العصرين الحالي فإن العوام ربما عرفوا فتوى أكثر من عالم في المسألة الواحدة فما موقفهم وبما يأخذون والجواب أن الواجب على المستفتي إذا تعرضت الفتاوى أن يأخذ بفتوى الأعلم من المفتين فإن تساووا أخذ بقول الأطقى والأورا فإن جهل الأعلم أو هو مش عارف مين فيهم الأعلم والأورا سأل العارفين بهم عن ذلك ثم أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأطقى إذا يسأل فقال له والله ده فلات خلاص يسير على قوله ويرى النفلان ده هو الاعلى. وقال بعض اهل العلم يتخير. خلاص. اشترت فتاة العلماء مع اختلافها. الشيخ يعقوب مثلا بقول الشيء او الشيء الفلاني ده يفطر. قولا واحد. قلب القناة على قناة الناس. لا الشيء الفلاني نفس الشيء لا يفطر. قولا واحد. سمع واحد يقول لك مسادي حالات. ألب على قناة الحكمة لا شيخ أبو ساك وليه حرام حراء ألف ومي ما شيء يعمل ليس عارف. قال لك يتخير كلهم من أهل العلم والورع فيتخير من بينه وقال بعضهم يعملوا بالأحرق يبقى إن كانت حلال أو حرام يعمل بالحرام وقيل يعملوا بالأسهل والأول هو الصحيح أنه هو يسأل ويتبع الأعلم منهما إن لم يعلم الأعلم فليسأل الناس أو فليسأل من يثق به عن الأعلى منهم قال والدليل على صحته اسمعها فيه مهمة جدا أن, أن فتوى العالم عند العام كالدليل عند المجتهد تاني فتوى العالم عند العام حلال أو حرام بس كالدليل عند المجتهد العالم لما يقول للعام بحلال خاص انتهب بالنسبة له زي كده المجتهد لما يرى هذا الدليل أن فتوى العالم عند العامي كالدليل عند المجتهد طيب الأدلة إذا تعارضت عند المجتهد وجب عليه أن يطلب الترجيح إن لم يستطع الجمع فكذلك العامي إذا تعارضت عنده الفتاوى يطلب الترجيح مش يسير على الأيصر وضحت المسألة والمسألة في قول أخر لكن يعني تكفي هذه الإيه؟ الأقوى أي صرف المفتر مستفك الحمد لله طيب يقول الشيخ به يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة الله أن يلهمنا الرشدة في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين انتهى في اليوم الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاثين بعد الأربعمائة من الهجرة النبوية الموافق السادس عشر من شهر يغسطس سنة تسعين بعد الألفين من الميلاد هذا والله تعالى أعلى وأعلم جزاكم الله فعلا